السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على أشرط الأمبياء وعلى نبينا محمد وعلى آل وأصحاب أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رفعنا بما علمتنا وعلمنا ما يفعلنا وزيدنا علما أما بعد حجار لا في هذه الليلة سيكون في علم التوحيد وفي الله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رفر الله لأول شيخنا والمسلمين أجمعين قال في كتاب التوحيد قال في باب ما جاء في التغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح قال أولي بسند جيد عن بن مسعود رضي الله عنه مرفوعة إن من شرار الناس من تدرك مساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد راه حاتم في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم هذا الباب تقدم لنا في الدرس السابق وعرفنا أنه أنه من أسباب الشرك والذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الصور وتعظيم القبور بأي وسيلة كانت بأي طريقة كانت فإن العكوف على القبور أو تعظيمها أو التردد إليها أو تعظيمها بأي شكل كان من إشراج أو صلاة عندها أو الدعاء عندها ولو أنك تدعو الله لكنك قاصدا التبرك في صاحب هذا القبر اعتقادا منك أن دعاءك يستجاب حينما تدعو عند قبره فهذا هو يعني تعظيم القبور بأي شكل كان هذا من الغلو والغلو يؤدي إلى الشرك فإذا كان فإذا كان تعظيم الله ودعاه عند قبر تبركا به ورجاء بأن يستجاب دعاءك في هذا المكان إذا كان هذا من المنكر فكيف إذن بمن يدعو صاحب هذا القبر ويوجه له الاستغاثه والاستنجاد، طب الغوث والنجدة يدعوه من دول الله هذا لا شك أنه شرك أكبر أن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحده وعبد الله ولا تشركوا به شيئا والدعاء هو العبادة فإذا دعوت غير الله فقد عبدته فإذا هذا الحديث يدل على أن من يعظم القبور في الصلاة عندها أو يبني المساجد عليها أو يتجه إليها عند دعاءه وصلاته فإن ذلك من أكبر المنكرات هذا إذا كان يدعو الله لكنه متبركا في هذه البقعة يعني بقعة البقعة القريبة من القبر توسلا وتبركا بصاحبها مهما كان مكانته ولذلك ترجمة الباب يقول رحمه الله باب ما جاء في التغليم في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده يعني أنه جاءت في النصوص فيها الوعيد الشديد على من قصد عباده الله عند القبور تبركا بأصحابها لأن ذلك من الغلو والغلو يؤدي إلى الشرك فمن شرار الناس ومن أشقاهم من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد يعني يصلون عندها سواء بنوا عليها مسجدا أو لم يبنوا فإن أي مكان صليت به يعتبر مسجدا فقد اتخذته مسجد. فالساعة إذا لا تقوم إلا على شرار الخلق ومن شرار الخلق الذين يعظمون القبور في عندها والدعاء عندها لأن ذلك يؤدي بهم بالنهاية إلى عبادتها كما حصل في من كان يتبرك باللات وهو رجل صالح كان يطعب الحجيج يطعبه المستويب فلما مات عكفوا على قبره من أجل صلاحه ثم مع مضي الزمن عبدوه من دون الله وكذلك الحال في قوم نوح الذين بعث فيهم نوح عليه السلام الذين عكفوا على ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى هؤلاء رجال صالحون لما ماتوا حزنوا عليهم في زمانهم فعكفوا على قبورهم ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صورهم فيعكفوا عليها يجلسون عندها من بعد الذكرى في زعم الشيطان الخبيث لأنه قد خطط من وراء ذلك لأمر بعيد وهو أن يوقع الأجيال المتأخرة بالشرك وهذا اللي حصل فكان إذن سبب الوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين سواء في تعظيم قبورهم والعكوف عندها والتردد عليها تبركا بها أو تصويرهم والعكوف على صورهم ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين العمرين في قوله لا تدع صورة إلا فمستها ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته يعني أزلت ارتفاعه وسويته بسائر القبور فالساعة اذا تقوم على شرار الخلق حينما يريد الله عز وجل نهاية هذه الدنيا بعد أن ينزل عيسى ويحكم ما شاء الله يحكم بهذه الشريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فإذا توفاه الله بقي بعده مؤمنون فيرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين جميعا فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يضرهم من ولا مخالفهم حتى يأتي أمر الله فذكر العلماء أن المراد بعمل الله هي, الروح هي الريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين جميعا بعد عيسى بن مريم عليه السلام ثم لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة فهؤلاء هم شرار الخلق الذين تدركهم الساعه وامحياء والذين يعظمون القبور لانهم قد يعظمونها في البدايه احتراما ومحبه لاصحابها ثم لا يزال امر يتمادى بهم حتى يعبدونهم دون الله كما حصل في ألات وغيره ود وسواع وغيره وغيرهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور للأنبياء مساجد وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد على ولا تتخذوا قبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك ولذلك لما خاف الصحابة رضي الله عنهم على قبر نبيهم عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا يعني أن يغلى به ويقع عنده الشرك دخلوه صلى الله عليه وسلم في حجرته ومكانه الذي توفي فيه وذلك استجابة من الله لدعوته عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبر وثنا يعبد فهذا مما أراجع الله للبيه حتى يصان قبره ويحفظ ويحافظ عليه حتى لا يعبد ولا يتخذ مسجد ولا يطاف عليه كما, كما هو الحال في بعض البلدان عند بعض القبور التي دفنوها في المساجد أو بنوا المساجد عليها فهذا حفظ من الله واستجابة لدعوة نبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قدر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل نعم فيه مسائل يعني في الباب مسائل يعني أحكام وفوائد يجب أن تعرفها ومن هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له بعض نساء اللواتي ذهبنا إلى الحبشة أخبرناه عن بعض الكنائس التي رأتها في أرض الحبشة وفيها شيء من القبور وشيء من التصاوير فقال عليه الصلاة والسلام أولئك شرار الخلق عند الله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا عليه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الفتنتين فتنه القبور وفتنه التصاوير والفتنتين كما عرفنا فتنة القبور وفتنة التصوير هما السبب في وقوع الشرك في الأرض كما سمعتم في قصة قوم نوح وكيف عبدت هذه الأصنام بعدما كانت مصورة للذكرى ود وسواع ويغوث ويعوق نعم قال مسألة الثاني النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك نعم لأن التماثيل في البداية قد يصورون عن حسن النيه مثل ما فعل قوم نوح الاجيال الاولى ما صوروه من اجل ثعبد عن حسن النيه وسوس لهم الخبيث الشيطان وهو يجري من البلاد مجردا دم. وسوس لهم لما راهم يترددون على قبورهم واغتنم بالفرصة فخاف ان القبور تندرس ثم لا يحصل الشرك الذي يريده فأشار عليهم أن صوروا صورهم وسموها بأسمائهم وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها حتى لا تضروا إلى الذهاب إلى قبورهم تأتوا وتجلسوا أمامهم هو مقتنع أن الجيل الأول هذا لم يعبدهم وسيذهبوا مما كانوا عليهم من الفطرة ولكنه قد خطط بأمر بعيد وهو أنه سيوقع أولادهم واحفادهم وهذا الذي حصل لما هلك اولئك الذين صوروا تلك الصور عن حسنية ومات العلماء نسي العلم بموت العلماء كل عالم يموت لا يخرفه أحد ولا يخلف علما يورث ويعمل به فلما هلكوا فكان الشيطان الفرصة وقال لاولادهم واحفادهم إن أباكم وأجدادكم كانوا يستشفون بهؤلاء ويستشفون بهم المرضى. ويطلبون منهم قضاء الحاجات ونحو ذلك فزين لهم الشيطان ذلك فعكفوا على تلك الصور وعبدوها من دون الله وعند ذلك حدث الشرك في الأرض وكان سببه أولا تعظيم القبور ثم, ثم تصوير التماثيل والعكوف عليها نعم قال مسألة الثالثة العبرة في مبالغتي الصلاة والسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موتي بخمس قال ما قال ثم لما كانت السياق لم يكتفي بما تقدم يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم بالتحذير من تعظيم القبور وتعظيم الصور بالغ في ذلك وشدد لعلمه صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أخطر ما يكون على الأمة قال لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا اذ وان من كان قبلكم كان يتخذون قبور المساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد اني انهاكم عن ذلك قال ذلك قبل ان يموت بايام ثم وهو في الصيام يعني لسخره الموت عليه الصلاه لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبرا مساجد وحذر امته من ذلك ان ذلك لحرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته وسلمت عقيدتها وأن لا يرتبس الأمر عليهم لم يشغله ما هو فيه من الموت وسكرات الموت لم يشغله عن أن يذكر أمته ويحذرهم ذلك دليل على شد شدة نصحه لامته صلوات الله وسلامه عليه ومحبته لهم وحرصه على سلامه عقيدتهم وثباتهم على المحجه البيضاء على الدين الصحيح الذي جاءهم به من عند الله عز وجل فما دام انه فعل ذلك حتى في اخر لحظه من حياته دليل على صدقه ونصحه وحرصه على نجاة أمته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما معلتم حريص عليكم بالمؤمنين رأو الرحيم al حريص عليكم حريص على نجاتكم يخاف عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما معلتم يعز عليه جدا يعني يشب عليه جدا عنادكم وعنتكم وكل ما يوقعكم بما يهلككم كل ذلك يشق عليه لعده يحب خير لكم صلوات الله وسلامه عليه وجزاه الله عنا أفضل ما جزى الله نبيا عن امته نعم قال الرابعة نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر نعم لأنه يعرف أنه سيموت وأنه سيكون له قبر فهو يقول الامم السابقة ظلوا بسبب عقوفهم على قبور صالحيهم وأنبيائهم وإني سأموت وسيكون لي قبر بينكم فاحذروا أن تقعوا بما وقعوا فيه فيحل بكم ما حل بهم فتستحل اللعنة تستحق اللعنة كما استحقوها هذا دليل على نصفه لأمة عليه الصلاه والسلام لم يشغله ذلك لم يشغله ما هو فيه عن نصحه لأمته في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم نعم. قال بسرعة الخابسة أنه من سنن اليهود والنصارى في ظهور أنبيائهم هذه من سننهم يعني من عاداتهم وما وقعوا فيه يبدو أن يقع فيه بعض هذه الأمة وقد أخبرته عليه الصلاة والسلام للتحذير منه قال صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلهم وفي رواية تركبون سنن من كان قبلهم حد القذة بالقذة سواء بسواء شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ربط لدخلهم حتى لو أن أحدهم أتى أمه ألانية لا يكون منكم يفعل ذلك هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام لأن ذلك خائن لا محالة ولكن هل هو مجرد إخبار؟ لا هو إخبار يراد به التحذير أن ذلك واقع لا محالة ولكن على كل واحد منكم أن يحذر أن يكون هو ذلك، وأما هو واقع لا شك، وهذا الذي حصل لانه بعضه حصل وهو حي عليه الصلاة والسلام حينما مروا بسدرة لما خرجوا بعد فتح مكة وخرجوا إلى غزة حنين وفيهم ناس أسلم جدد ولم يتمكنهم من قلوبهم ولم يعرفوا حقيقة التوحيد وما ينافيه مروا على سدرة كبيرة وكان للمشركين سدرة يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها يقال أعداثها الواطن يقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه كنا حديث العهد بكفر يعني أسلمنا جدد ولم نعرف ما ينافي التوحيد فمررنا بسدرة كبيرة فقلنا فتنادينا من جوانب الطريق فأنهم اتفقوا لأنهم استحسنوها وراؤها أنها سدره كبيرة تشبه سدرة المشركين التي يعظمونها ويتبرقوا بها فقلنا يا رسول الله عندنا ذاته الواطن كما لهم ذاتها نعطي يعني يجعل لنا نتبرك بها ونعلق بأسلحتنا كما يفعل المشركون ما عرفوا أن ذلك هو الذي جاءه جاءهم من أجله يحذرهم منه فماذا كان جواب عليه الصلاة والسلام هل سجرهم يعني شبهم أو لا لكنه عظم ربه كبر قال الله اكبر الله اكبر انها السند يعني الطرق التي سلكها الامم السابقه تسلكونها لماذا لان بني اسرائيل لما انجاهم الله مع موسى من فرعون لما اغرق الله فرعون وانجى الله موسى وقومه مروا بقوم يعبدون الاصنام فقالوا يا موسى اجعل لنا الها كمالهم الهه الآن فر بهم من عباده فرعون إلى عباده الله ثم يطلبون أن يجعل لهم آلهة من الاصنام كما لهؤلاء الذين يرأوهم يعبدون اصلا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متضروا وما فيه وباطل ما كانوا يعملون كيف يجعلون قال غير الله يرضيكم إلى وهو فضلكم على العالمين ثم قال عليه الصلاه والسلام انها السنة يعني الطرق التي سلكها من كان قبلكم لا بد ان تسلكوها ولذلك قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم الهه لان هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط يعني مثل ما للمشركين سدره يقال لها ذات انواط يتبركون بها اجعل لنا مثلهم يا رسول الله جهلا منهم وعن حسن نيه ولذلك ما كفرهم ولكن أنكر عليهم بان عظم الله وكبره وبين لهم أن هذه المقالة تشبه مقالة بني إسرائيل وأنه أمر منكر ثم أخبر أيضا أن هذا الأمر سيكون في هذه الأمة اتباع اليهود والنصارى بأفعالهم سواء أفعالهم العبادات والعادات كل ذلك سيكون ولكن لما أخبر يريد من ذلك التحذير لتركبون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتهم قال الرسول رسول اليهود والنصارى قال نعم فمن يعني فمن القوم غيره وهذا الواقع لما صار مشهد يهود والنصارى يجعلون على قبور صالحيهم أو كبراءهم صورا وزار وعطور وغير ذلك من الاشياء التي يفعلونها من سرج وصديح وجد في هذه الأمة مصلاقة لقوله عليه الصلاة والسلام تتدعون سنة لمن كان قبلها يعني سيحدث سيحصل منكم من يفعل ذلك وهذا الواقع. في بعض البلدان الاسلاميه من يفعل ذلك بقبور يبنون عليها القباب ويطوفون عليها ويسرجونها ويعظمونها في وضع الاشياء عندها ووضع توزيع الاطعمه تبرك بها الى غير ذلك ولو استطاعوا في هذا المسجد بأن يقتربوا, بأن يقتربوا من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلوا ما يستطيعون ولذلك كان يوجد في الحجرة النبوية أشياء يرميها بعض الجهلة من الحجاج والزوار من نقود وعطور ورسائل فيها استغاثة للرسول عليه الصلاة, للرسول عليه الصلاة والسلام بقدر الإمكان يحاول على غفله أو غرغ يرمي بعض الأشياء فعلى كل حال هذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنه سيكون لا محاله ولكن على كل إنسان أن يحذر أن يكون هو ذلك الرجل الذي يفعل هذه الأشياء فإن تعظيم القبور بأي شكل من العسفان غلو والغلو يؤدي إلى الشرك والغلو يكون بالأقوال وبالأفعال وبالاعتقادات وقد قال الله عز وجل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق والنهي لأخ الكتاب هو نهي لنا ايضا ونبينا عز وجل قال إياكم الغلو حتى في مساء قد يحتقرها الإنسان لما أخذ الحصيات أمر أن يلتقط له سبع حصيات ممزدلفة ليرميها يوم العيد وبين لهم حجمها وعددها جعل ينفضها بيده وهنا وراكم على ناقته حتى يرونها الناس كلهم أو أكثرهم ينفضها بيده ويقول ايها الناس بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو يعني لا تزيد هذا الحق الزياده في الدين غير ما زياده لا غير مشروعه مثل نقص من اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو الذين قالوا بعيسى حتى قالوا انه ابن الله أو قالوا هو الله أو قالوا ثالث سالات قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح من مريم إنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل لله عز وجل لا تظن هذا رفعة الله حينما تعبده وحينما تدعوه وحينما تصرف له نوع من العباد هذا ليس رفعه له على ثلاثه يقول إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني يعني أشرف المقامات للعبد وأفضل المنازل أن يقول عبد الرسول وهذا الذي رضيه الله له ورضي له ورضيه هو عن ربه عز وجل نعم قال مساء السادسة والسابعة لعنوا إياهم على ذلك قال مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره ايانا عن قبره نعم يعين ما اليهود والنصارى وفي آخر لحظة واش قصدوا ذلك أولا أولا يستحقون اللعنة لأنهم فعلوا الشرك وبلعنه لهم تحذيرا لنا ولذلك قالت يحذر ما صنعوا يعني لما لعنهم وسبهم محذرا من افعالهم قال يحذر ما صنعه يعني يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى ثم قالت ولولا ذلك ابرز قبره يعني لولا أنه خيفة أنه يأتي زمان فيفعل تفعل الأمة أو بعض الأمة مثل ما فعلت اليهود والنصارى في أنبئين لولا الخوف من ذلك لأبرج لا قبره يعني دفن في البقيع مع اصحابه ولكن خيف عليه فوضع ودفن في حجرته التي توفي بها ولذلك مما صنع الله عز وجل لنبيه ولهذه الامه انهم لما أرادوا ان يدفنوا اختلفوا اين ندفنه ففتح الله على أبي بكر رضي الله عنه وتذكر حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض فقال الحمد لله فرفعوا فراشه عليه الصلاه والسلام وحفروا له في مكانه فدفنوه في حجرته حفاظا عليه وعلى من الله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هم الآن جهاد ودفاع شديد الآن وهم حجوز ومحفوظا عليه بثلاثة جدران حجرة وجدارين بعد الحجرة ومع ذلك لا يحصل لهم اقتلعوا شباك وفعلوا ما فعلوا فكيف لو كان قد أبرزها بالبقية الله أعلم ماذا سيكون نعم قال الثامنة والتاسعة العلة في عدم إبراز قبره وفي معنى اتخاذها مساجد مسجدة قال إلا بعدم إبراز قبره هو أنه خيف على الأممان يفعلوا ما فعلت الأمم الشابقة نعم بقيت الجملة أجهة. قال في معنى اتخاذها مسجدة يعني مش معنى اتخاذ مسجد انه هو الصلاة عندها وقصدها للدعاء يعني دعاء الله عندها ما اذا دعوته فقد هذا مفروغ منه لكن كونك تدعو الله عند القبر او تصلي عند القبر تبركا به فهذا وسيلة الى الشرك اما كونك تدعو صاحب القبر هذا الشرك مفروغ منه نعم قال مساله العاشرة انه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعه فدخل الذريع الى الشرك قبل وقوعه مع قاتمته <تصفيق> نعم لأن الذين تقوم عليهم الساعه مشركون والذين يتخذون قبور مساجد في البدايه اجتهاد ثم تكون شركا فلذلك قارن بينهم لانهم كلهم شرار خلق الذين يتخذون قبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة كلهم شرار الخلق نعم قال مسألة الحادي العشرة ذكر في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين لتين هم أشر اهل البدع ولأخرجهم بعض أهل العلم من السنتين وسبعين فرقة هم الرافضة والجهمية وسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم اول من بنى عليها المساجد نعم لان الذين اتخذوا القبور مساجد وبنوا عليها واسرجوها اول من فعل تقليدا لليهود الاصره هم الرافضه واما الجهميه فهم الذين انكروا اسماء الله وصفاته فهم المعطلة فهم اقبح الطوائف الضالله على في قال فيهم معاني صلى الله عليه وسلم سرقت اليهود على وسبعين فرقة وافترقت النصارى على 270 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هناك 70 فرقة في النار ما ينجو من هذه السبيل لا فرقة واحدة فقالوا من يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه فليتعمل العبد ماذا على ماذا كان عليه وأصحابه على العبد المؤمن أن يتأكد عما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فيسير على منهاجهم ويسير على طريقتهم حتى ينجو مع من نجا، ويحذر أن يكون من السنتين والسبعين فرقا التي كلها في النار نعم قام الثانية عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع نعم يعني مع أنه عشرة في الحق عليه الصلاة والسلام وأكمل وأكملهم إيمانا وأتخاهم لله عز وجل ومع ذلك كان النزع عليه شديد يعني سكرات الموت كان صلى الله عليه وسلم عنده ركوة يعني إلاء فيه ماء وكان يغمس يده بالماء ويبل بها وجهه وكان عنده خميصة يعني قطع قماش يضعها راحيا على وجهه وإذا اغتم بها رفعها فقال وهو كذلك إن للموت سكرات اللهم إني على سكرات الموت فتقول فاطمة رضي الله عنها وكرب آبا فقال لا كرب على ابيك بعد اليوم يعني هي تلك الساعة ثم بعد ذلك لن يناله كرب ولا شدة عليه الصلاه والسلام لكن أراد المعرف ان يبين ويذكرنا بان الموت كان عليه شديد عليه الصغير. كان كما ان الحمى كانت عليه شديده حتى قال الصحابة انه يجد حر الحمى من فوق القطيفه التي كان مغطى بها وقال إنك توعك يا رسول الله وكان شديد قال نعم ثم بين أنه أن المؤمن يبتلى على قدر دينه، الأنبياء ثم الأمثال فلا يظن الإنسان أنه إذا شد على الإنسان سكرات الموت انها علامة الشقاء وهو ما ذلك كما يعتقد بعض الناس. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أشرف الأنبياء والمرسلين. سيد ولد آدم كان الموت من أشد ما يكون عليه, عليه الصلاة والسلام ولكنه لن يرانه كرب بعد ذلك نعم. قال الثالث عشر ورابع عشر وعكرم بي صلى الله عليه وسلم من الخلة والتصريح بأنها أعلى من المحبة نعم الخلة أعلى درجات المحبة ولكن لا يتسع قلب الإنسان لمخالطه أكثر من واحد فلو قل فلان خليلي وفلان خليلي يقول لك الآن لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان خليلا أبدا لكن تقول حبيبي وفلان وحبيبي وفلان وحبيبة ألم كلها يسر أحبابك ما في مالك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهذا تنبيه أولا على فضل أبي بكر رضي الله عنه خلافا لمن سبه وأبغضه وهو أشرف هذه الأمة بعد نبيها يقول عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر ويقول في الحديث الآخر لوزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لا رجح بهم ثم في هذا الحديث لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن ولكن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فلذلك قلبه لا يتسع لمخالط احد مع الله فهو خليل الرحمن عز وجل لكنها محبه والاخوه وتوابه يعني أبو بكر عند الله عز وجل فلذلك بعض الناس يقول هذا أبو غريرة أو غير الى رجل يحدث قال حدثني خليلي نعم ويقول حدثني خليلي عليه الصلاة والسلام لكن ما يقول أيضا حدثني خليلي أبو بكر وحدثني خليلي عمر لا خلاص ما دام يرى أنه أن النبي صلى الله عليه خليله خلاص ليس له خليل غيره عما تقول حبيبي نعم كل من تحبهم أحبابك ما في معنى فالخلة إذن أعلى درجات المحبة وهي لا تكون إلا لواحد فلا يتسع قلب الإنسان لمخالة أكثر من واحد نعم قال خامس عشرة والسادس عشرة التصريح بأن الفديق رضي الله عنه أفضل الصحابة والإشارة إلى خلافته نعم هذا الحديث حينما قال لو كنتم متاخرا من امتي خليلا لتقصوا بابك خليلا إشارة إلى فضله وفضله يدل على أنه اولى الناس بالخلافة من بعد ولذلك استنتج عمر رضي الله عنه حيث أنه كامل الإيمان بعد ابي بكر لان هذان الرجلان هما افضل الناس بعد الانبياء ابو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعده ابي بكر وعمر لما تفاوضوا بالخلافه مع الانصار رضي الله جميع قال ابو بكر يضعونه بايعوا احد الرجلين ابي عبيده وعمر بن فقال عمر لا ايرضاك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا كيف يراك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا دي يعني للإمامة يعني قالوا مروا أبا بكر فليصلي بالناس بل أكثر لما سمع أن عمر هو اللي يصلي بالناس قال أين ابو بكر يا ابا الله والمسلمون إلى ابا بكر قفل فيقول رضي الله عنه ايراك الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا افانا نرضاك لدنيانا امدد يدك لأبايعك كيف يبايعوني او يبايعون ابو عبيده وانت بيننا فلم يتقدم عليه أحد وهذا اشاره من الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وغيره من الاحاديث انه اولى الناس حقا في يقول اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر ولما جاءتهم امرأة في حاجة دفعها بأن تأتيهم من آخر قالت أرأيك إن لم أجدك قالت في دين أبو بكر وغير ذلك من على حديث الذي يدل على أنه أولى الناس بالخلافة لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء ولا شك في ذلك رضي الله عنه وارضى نعم قال رحمه الله تعالى باب مجان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله قال رواه مالك في الموطا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل لا تجعل قبري وثلا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياءهم مساجد هذا الباب كانه استكمالاً او مكملا للباب الذي قبله بل بابين قبله كل هذه الابواب الثلاثه في هذا المعنى وهو التحذير من الغلو في قبور الصالحين والانبياء وفي هذا الباب قال ان الغلو في قبورهم يصور يصيرها اوثان تعبد إن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد مثل ما حصل في قبر الله لما حكفوا عليه في البداية تشريفا له وتقديرا واحترابا لفضله وصلاحه ثم عبدوا وكذلك في قبور الصالحين ود وسواع وغيره وهكذا من اليهود والنصارى يعكفون عليه في البداية يصلحين ثم يعبدونه ولذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن يعكفوا على قبره ثم يعبدونه فيتخذونه وثنا لأن القبر إذا عبد يصير وثنا ولو كان قبر نبي لأن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن وليس كل معبود صنم لكن كل معبود يسمى وثن أما الصنم لا هو أن يكون على صورة معينة صورة حيوان أو إنسان أو طائر يسمى صنم وأما المعبودات من اشجار او احجار او قبور او هذا اوثان فكل صنم صنم وثن وليس, وليس كل وثن صنم ومن اجل ذلك قال متضرعا الى الله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يسال ربه ان يحمي قبره فلا يجعل لأحد سبيل بان يعبده من دون الله وهل استجاب الله له دعوته نعم فان الله قيض له من يحميه ويحافظ عليه ويحفظه ويدافع عنه فلا يعبد ولن يعبد يعني لن يعبد حسيا وجهرا وقصدا ومواجهه أما الذين يدعونه وهم في الشرق والغرب يقول المدد يا رسول الله والغوث هذا شيء في نفوسهم لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا إليه فيطوفوا عليه ويسجدوا عنده ولذلك حفظ ولله الحمد في حجرته ومن وراء الحجرة أيضا جدران فبيننا وبينه ثلاثة جدران كل ذلك من أسباب الحفظ بالإضافة إلى من أقامتهم الدولة والإنها الحمد للحفاظ عليه والدفاع عنه حتى لا يفعل عنده الشركيات التي يفعلونها شهرا أو حسيا كما يريدون أما في نفوسهم فالنفوس والقلوب ما يمنقه الله ولذلك قال اشهد غضب الله على قوم انتخذوا قفور عن بيئة المساجد وهذا تحذير للأمة من أن يتخذ قبره مسجدا. ونسأل الله السلام وخسابات والتوفيق والهداية والسلام على ربينا محمد وعلى الله وصحابه